قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ وهو قُلْ وَمَنِ ارْتَدَّ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قُلْ أَمَن يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَيَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يُؤْتِيهِ ويقولون نحن صابرون معنا لذا بعد ان جاءكم بل كنتم مغرين وقال الذين استكبروا الذين استكبروا بل كنتم ليل ونهار تظنون انا قل إن عبي يبسط الدزق لمن يشاء أَنْتَ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما قال لهم فأولئك لن جزاء الضعف بما عملوا وهم في الموت آمنون والذين يسمعون في آياتنا معۡنٍ ويحفاء من عبادي ويخدر له، وما آفقت من شيء فهو يغرف وهو خير الرازقين ويوم يعشرهم جميعا ثم يقول تَوَلَّوْا مِنَّا دُؤُليَّكُمْ بَلْ كَانُوا يَعْرُدُونَ أَنَّ أَكْثَرَهُم المن كان يعلم آبائهم وطلب هذا إلا يفكوا المفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم من هذا إلا سحروا وما أرسلنا إليهم قبلك بالنذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان ذكير قل إنما أعكم بوعدة أن تكون أفكروا ما بصاحبكم من كن إنه إلا أذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على ولو تراهم فزموا فلا فأتوا أخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لم تناشوا من مكان بعيد وقد كفعوا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان إلى بينهم وبين ما أشتهونك ما فُعِلَ بِالشَّيَاعِنَ قبل قَبْلِهِنَّ إِنَّهُمْ في فِي شَكٍّ مريد